وَمِنْ آياته خَلقُ السَّماواتِ وَأَغضِ وَختْتِ لاافُأَْلسِنَتِكُمْ وَأَوَانكُم وَمنِن آياتهِ خَلْقُ الشَّدوَاتِ وَالأَغضِ وَختْتِ لاافُلسِنَتِكُم وَأَلوانِكُ إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ للعالمين